لأي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل وين يوم اذل للمكذبين الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين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 إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون أكلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين